بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله ومعه كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للماء بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر الوسطي المجلس الرابع والعشرون المجلد الثاني الصفحة الثمانمائة واربعين يقول رحمه الله أصل ومنها أن الحكمة الإلهية تقتضى التركيب الشهوة والغضب في الإنسان وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنها وبهما وقعت المحنة والابتلاء وعرض رضا لنيل الدرجات العلاء واللحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل السافلين، فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار أو إضعانه تحت أقدام الأشرار ولن يجعل الله من شهوته مصروفة إلى ما أعد له في دار النعيم وغضبه حمية لله ولكتابه ولرسوله ولدينه كمن شهوته مصروفة في هواه وأمانيه العاجلة وغضبه مقصور على حظه ولو انتهكت محارم الله وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد أن يكون هو ملحوظا بعيد الاحترام والتعظيم والتوقير والنفوذ الكلمة وهذه حال اكثر الرؤساء اعاذنا الله منها فلن يجعل الله هذين الصنفين في دار واحدة، فهذا ركض بشهوته وغضبه إلى اعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غايه الحكمه ولا بد ان يقتضي كل واحد من القوتين اثره فلا بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي ولا بد من ترتب آثار هاتين القوتين عليهم ولو لم يخلق في الإنسان لم يكن انسانا بل كان ملكا فترتب من موجبات الإنسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطأ التوابون فأما من اكتنفت العصمة وضربت عليه سرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الإنساني وهم خلاصته وربه فصل ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا انساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلي بالذنب جعله نصب عينيه ونسي طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قاعد أو غدا أو راح فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف عند العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار قالوا وكيف ذلك؟ قال يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى ونادم وتاب واستغفر وتضرع واناب إلى الله وذل له وانكسر وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها ويعتدها على ربه وعلى الخلق ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه أثارها فتدخله النار فعلامه السعالة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره والله المستعان فصل ومنها أن شهود العبد ذنوبه وخطاياه توجب له أن لا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حق فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها ويدمهم على ترك القيام بها فإنها عنده أخص قدرا وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها أو لها عليهم فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله فما أطيب عيشه وما انعم باله وما أقر عينه وإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه اسخط فسبحان من بهرت حكمته عقول العالمين فصل ومنها أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها فإنه في شغل بعيب نفسه فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس هذا من علامات الشقاوة كما أن الأول من أمارات السعادة فصل ومنها أنه إذا وقع في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين فشهد أن المصيبة واحدة والجميع مشتركون في الحاجة بل في الضرورة إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم كذلك هو أيضا ينبغي أن يستغفر لأخيه المسلم فيصيره الجراء رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وقد كان بعض السلف يستحب لكل أحد أن يداوم على هذا الدعاء كل يوم سبعين مرة فيجعل له منه وردا لا يخل به سمعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضلا عظيما لا أحفظه وربما كان من جملة أوراده التي لا يخل بها وسمعته يقول إن جعله بين السجدين جاز فإذا شهد العبد أن إخوانه مصابون بمثل ما أصيب به محتاجون إلى ما هو محتاج إليه لم يمتنع من مباعدتهم إلا لفرط بخل بمغفرة الله وفضله وحقيق بهذا أن لا يساعد فإن الجزاء من جنس العمل وقد قال بعض السلف إن الله لما عتب على الملائكة بسبب قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وامتحن هاروت وماروت بما امتحانهما به جعلت الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم وتدعو الله لهم فصل ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئا خاطئا مفرطا مع فرط إحسان الله إليه في كل طرفة عين وبره به ودفعه عنه وشدة حاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه نفسا واحدا وهذه حاله معه فكيف يطمع أن يكون الناس معه كما يحب وأن يعاملوه بمحض الأسان ولم يعامل ربه بتلك المعاملة وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد ولا يخلون بحقوقه ومع ربه ليس كذلك وهذا يوجب له أن يستغفر لمسيئهم ويعفو عنه ويسامحه ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه فهذه الاثار ونحوها ما العبد من الذنب فهي علامه كونه رحمه في حقه وما تجتنا منه أزدادها واوجبت له خلاف ما ذكرناه فهي والله علامة الشقاوة وانه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خل بينه وبين معصيه ليقيم عليه حجه عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتولف فيتولد من الذنب الواحد ما شاء الله من المتالف والمعاطب التي يهوي بها في دركات العذاب فالمصيبه كل المصيبه الذنب يتولد من الذنب ثم يتولد من الاثنين ثالث ثم تقوى ثلاثة فتوجب رابعا وهلم جرا ومن لم يكن له فقه نفس في هذا الباب هلك من حيث لا يشعر فالحسنات والسيئات اخذ بعضها برقاب بعض يتلو بعضها بعضاً ويثمر بعضها بعضاً قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها وهذا أظهر عند الناس من أن تضرب له الأمثال وتطلب له الشواهد والله المستعان فصل وإذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الامتلاء والامتحان وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنح في حقهم والكرامه فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطله فيه الرحمة والنعمة والمنة فكم الله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان فتأمل حال أبينا آدم صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة ولولا تلك المحنة التي جرت عليه بإخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته وتأمل حال ابينا الثاني نوح صلى الله عليه وسلم وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعل العالم بعده من ذريته وجعله خامس خمسة هم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل وامر رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره وأثنى عليه بالشكر فقال إنه كان عبدا شكورا فوصفه بكمال الصبر والشكر ثم تامل حال ابينا ثالث إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم وتأمل ما آلت له محنته وصبره وبذله نفسه لله وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه فامر رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتبع ملته وانبهك على خصله واحده مما اكرمه الله به في محنته بذبح ولده فان الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لامر الله بان بارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل فان الله تعالى لا يتكرم عليه احد وهو اكرم الاكرمين فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بذل الله له اضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفه وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفه فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضا منه وتسليما وعلم الله منهما الصدق والوفاء فده بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله وكانوا إن بعض أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض فإنما المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية ولهذا قال إبراهيم رب هب لي من الصالحين وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريته فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله فلما بدل ولده لله وبدل الولد نفسه ضعف الله النسل وبارك فيه وكثره حتى ملأ الدنيا وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أن داود عليه السلام اراد أن يعلم عدد بني إسرائيل فأمر بأحضارهم وبعث لذلك نقباء وعرفاء وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددهم، فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك، فأوحى الله إلى داود أن قد علمت أني وعدت أباك إبراهيم، لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري أن أبارك له في ذريته، حتى يصيروا في عدد النجوم، وأجعلهم بحيث لا يحصى عددهم، وقدرت أنت أن تعصي عددا قدرت أنه لا يحصى، وذكر باقي الحديث، فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين الذين لا يحصي عددهم إلا الله الذين لا يحصي عددهم إلا الله خالقهم ورازقهم وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع الأمم وفي السماوات بين الملائكة فهذا من بعض ثمرة معاملته فتبا لمن عرفه ثم عامل غيره ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته فصل ثم تأمل حال الكريم موسى عليه السلام وما آلت إليه محنته وفتونه من أول ولادته إلى منتهى أمره حتى كلمه الله منه إليه تكليما وكتب له التوراة بيده ورفعه إلى أعلى السماوات واحتمل له ما لا يحتمل لغيره فإنه رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت أخذ بلحية نبي الله هارون وجره إليه ولا طعم وجه ملاك الموت ففقى عينه وخاصم ربه ليلة الإسراء في شأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه يحبه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه ولا سقطت منزلته عنده بل هو الوجيه عند الله القريب ولولا ما تقدم من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام في الله ومقاسات الأمتين في فرعون وقومه ثم بني إسرائيل وما أذوه به وما صبر عليهم لله ثم تأمل حال المسيح صلى الله عليه وسلم وصبره على قومه احتماله في الله ما تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وانتقم من أعدائه وقطعهم في الأرض ومزقهم كل ممزق وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر فصل فإذا جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله وتلون الأحوال عليه من سلب وحرب وغنى وفخر وخوف وأمن إقامة في وطنه وضعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه وأدى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان وهو مع ذلك كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يؤذ نبي ما أوذي ولم يحتمل في الله محثم له ولم يعط نبي ما أعطيه فرفع الله له ذكرى وقرن اسمه باسمه وجعله سيد الناس كلهم وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاه وأسمعهم عنده شفاعة وكانت له تلك المحن والابتلاء عين كرامته وهي مما زاده الله بها شرفا وفضلا وساقه بها إلى أعلى المقامات وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالامثل كل له نصيب من المحنة يسوقه الله به إلى كماله بحسب متابعته له ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت له وجعل خلاقه ونصيبه فيها فهو يأكل منها رغدا ويتمتع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب يمتحن أولياء الله ووفيدعة وخفض عيش ويخافون وهو آمن ويحزنون وهو في أهله مسرور له شأن ولهم شأن وهو في واد وهم في واد أهمه ما يقيم به جاهه ويسلم به ماله وتسمع به كلمته لزم من ذلك ما لزم ورضي من رضي وسخط من سخط وهمهم إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وأن تكون الدعوة له وحده فيكون هو وحده المعبود لا غيره ورسوله المطاع لا سواه فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسوله وعباده المؤمن ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته وهل وصل من وصل إلى الغايات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنه والابتلاء كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعبي فصل وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القيم والملة الحنيفيه والشريعة المحمدية الذي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على عقل أكمل رجل منهم فوقها وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها فيا نفسها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدعوة والبرهان ولو لم يأتي المرسل ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله وكلها شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعمه التي أنعم بها على عباده فما أنعم عليهم بنعمه اجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاها لهم وارتضاهم لها فلهذا امتن على عباده بأن هداهم لها قال تعالى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 وقال معرفا لعباده ومذكرا لهم عظيم نعمته عليهم بها مستدعيا منهم شكرهم على أن جعلهم من أهلها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغ عليهم بالتمام إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارج عن الحكمة بوجه بل هو الكامل في حسنه وجلالته ووصف النعمة بالتمام إيذاناً بدوامها واتصالها وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهمها بل يدمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين وإضافة الدين إليهم إذ هم القائمون به المقيمون له وإضافة النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقا وهم قابلوها وأتى في الإكمال باللام المؤدنة بالاختصاص وأنه شيء خص به دون الأمم وفي إتمام النعمة بعانا المؤذنة بالاستعلاء والاجتمال والإحاطة فجاء أتممت في مقابلة اكملت وعليكم في مقابلة لكم ونعمة في مقابلة دينكم وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا واتماما للنعمة بقوله ورضيت لكم الإسلام دينا وكان بعض السلف يقول يا له من دين لو أن له رجالا وقد ذكرنا فصلا مختصرا في دلالة خلقه على وحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله وأسمائه الحسنى وأردنا أن نختم به القسم الأول من الكتاب ثم رأينا أن نتبعه فصلا في دلالة دينه وشرعه على وحدانيته وعلمه وحكمته ورحمته وسائر صفات كماله إذ هذا من أشرف العلوم التي يكتسبها العبد في هذه الدار ويدخل بها إلى الدار الاخره وقد كان الأولى بنا الإمساك عن ذلك لأن ما يصفه الواصفون منه وتنتهي إليه علومهم هو كما يدخل رجل إصبعه في اليم ثم ينزعها فهو يصف البحر بما يعلق على أصبعه من البلل وأين ذلك من البحر فيظن السامع أن تلك الصفة أحاطت بالبحر وإنما هي صفة ما علق بالأصبع منه وإلا فالأمر أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منه وماذا عسى أن يصف به النظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائب صنع الله فيها ولكن قد رضي الله من عباده بالثناء عليه وذكر آلائه وأسمائه وصفاته وحكمته وجلاله مع أنه لا نصي ثناء عليه أبدا بل هو كما أثنى على نفسه فلا يبلغ مخلوق ثناء عليه تبارك وتعالى ولا وصف كتابه ودينه بما ينبغي له بل لا يبلغ أحد من الامه ثناء على رسوله كما هو أهل أن يثنى عليه بل هو فوق ما يثنون به عليه ومع هذا فالله تعالى يحب أن يحمد ويثنى عليه وعلى كتابه ودينه ورسوله فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور من راكب هذا البحر الأعظم والله عليم بمقاصد العباد ونياتهم وهو أولى بالعذر والتجاوز فصل وبصائر الناس في هذا الدور التام تنقسم إلى ثلاثة اقسام أحدها من عدم بصيرة الإيمان جملة فهو لا يرى من هذا الضوء إلا الظلمات والرعد والبرق فهو يجعل إصبعي في أذنيه من الصواعق ويده على عيده من البرق خشية أن يخطف بصره ولا يجاوز نظره ما وراء ذلك من الرحمة وأسباب الحياة الأبدية فهذا القسم هو الذي لم يرفع بهذا الدين رأسا ولم يقبل هدى الله الذي هدى به عباده ولو جاءته كل آية لأنه ممن سبقت له شقاوة وحقت عليه الكلمة ففائدة إنذار هذا إقامة الحجة عليه ليعذب بذنبه لا بمجرد علم الله فيه القسم الثاني أصحاب البصائر الضعيفة الخفاشية الذين نسبت أبصارهم إلى هذا النور كنسبة أبصار الخفاش إلى جرم الشمس فهم تبعوا لآبائهم واسلافهم دينهم دين العادة والمنشأ وهم الذين قال فيهم أمر المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو منقاد للحق لا بصيرة له في أحنايه فهؤلاء إذا كانوا منقذين لأهل البصائر لا يتخلجهم شك ولا ريب فهم على سبيل نجاة القسم الثالث وهم خلاصة الوجود ولباب بني آدم وهم أصحاب البصائر النافذة الذين شهدت بصائرهم هذا النور المبين فكانوا منه على بصيرة ويقين ومشاهدة لحسنه وكماله بحيث لو عرض على عقودهم ضده لرأوه كالليل البهيم الأسود وهذا هو المحق والفرقان بينهم وبين الذين قبلهم فإن أولئك بحسب داعيهم ومن يقترن بهم كما قال فيهم علي بن أبي طالب أتبعوا كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستطيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيقة وهذا علامه عدم البصيرة أنك تراه يستحسن الشيء وضده ويمدح الشيء ويدمه بعينه إذا جاء في قالب لا يعرفه فيعظم طاعة الرسول ويرى عظيما مخالفة ثم هو من أشد الناس مخالفة الله ونفيا لما أثبته ومعادة للقائمين بسنته وهذا من عدم البصيرة فهذا القسم الثالث إنما عملهم على البصائر وبها تفاوت مراتبهم في درجات الفضل. كما قال بعض السلف وقد ذكر السابقين فقال إنما كانوا يعملون على البصائر وما أوتي أحد أفضل من مصيرة في دين الله ولو قصر في العمل قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار قال ابن عباس أولي القوة في طاعة الله والأبصار في المعرفة في أمر الله وقال قتالة ومجاهد أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين وأعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وتحت كل واحد من هذه الأقسام أنواع لا يحصي مقاديرها وتفاوتها إلا الله إذا عرف هذا فالقسم الأول لا ينتفع بهذا الباب ولا يزداد به إلا الضلاله والقسم الثاني ينتفع به بقدر فهمه واستعداده والقسم الثالث وإليهم هذا الحديث يساق وهم أولو الألباب الذين يخصهم الله في كتابه بخطاب التنبيه والإرشاد وهم المرادون على الحقيقة بالتذكره قال الله تعالى وما يذكر إلا اولو الألباب فصل قد شاهدت الفطر والعقول بأن العالم ربا قادرا حكيما عليما رحيما كاملا في ذاته وصفاته لا يكون إلا مريدا للخير لعباده مجريا لهم على الشريعة والسنة الفاضلة العائدة باستصلاحهم الموافقة لما ركب في عقولهم من استحسان الحسن واستقباح القبيح وما جبل طباعهم عليه من إثار النافع لهم المصلح لشأنهم وترك الضار المفسد لهم وشهدت هذه الشريعة له بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه المحيط بكل شيء علما، وإذا عرف ذلك فليس من الحكمة الإلهية، بل ولا الحكمة في ملوك العالم، أنهم يسوون بين من هو تحت تدبيرهم في تعريفهم كل ما يعرفه الملوك، وإعلامهم جميع ما يعلمونه، وإضلاعهم على كل ما يجرون عليه سياساتهم في أنفسهم وفي منازلهم، حتى لا يقيموا في بلد قيما إلا أخبروا من تحت أيديهم بسبب ذلك، بسبب في ذلك، والمعنى الذي قصدوه من، ولا يأمرون رعيتهم بأمر إلا ويضربون عليهم بعثا، ولا يسوسونهم بسياسة إلا أخبرهم بوجه ذلك وسببه وغايته ومدته، بل لا تتصرف بهم الأحوال في مطاعمهم ومشاربهم وملابسهم ومراكبهم إلا وقفوهم على أغراضهم فيه ولا شك أن هذا منافي للحكمه والمصلحة بين المخلوقين فكيف بشأن رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يشاركه في علمه ولا في حكمته أحد ابدا فحسب العقول الكاملة أن تستدل بما عرفت من حكمته على ما غاب عنها وتعلم أن له حكمة في كل ما خلقه وأمر به وشرعه وهل تقتضي الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويوقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده وعلى حكمته في صغير ما درأ وبرأ من خليقته وهل في قوى المخلوق ذلك بل طوى سبحانه كثيرا من صنعه وأمره عن جميع خلقه فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا والمدبر الحكيم البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره وسياسته كفى في ذلك تتبع مقاصده في من يولي ويعزل وفي جنس ما يأمر به وينهى عنه وفي تدبيره لرعيته وسياسته لهم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله اللهم إلا أن يبلغ الأمر في ذلك مبلغا لا يوجد لفعله منفذ ومساغ في المصلحة اصلا فحينئذ يخرج بذلك عن استحقاق اسم الحكيم ولن يجد أحد في خلق الله ولا في أمره واحدا من هذا الضرب بل غاية ما يخرجه تفتيش المتعلّت أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتها وأما أن ينفي ذلك عنها فما عاذ الله إلا أن يكون ما أخرجه كذبا على الخلق والأمر فلم يخلق الله ذلك ولا شرعه وإذا عرف هذا فقد علم أن رب العالمين أحكم الحاكمين والعالم بكل شيء والغري عن كل شيء والقادر على كل شيء ومن هذا شأنه لم تخرج أفعاله واوامره قط عن الحكمة والرحمة والمصلحة وما يخفى على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي سأثر الله به فيكفيهم في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة التي علموا ما خفي منها مما ظهر لهم هذا وإن الله سبحانه وتعالى بنى أمور عباده على أن عرفهم معاني جلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها وهذا مضطرد في الأشياء أصولها وفروعها فأتى إذا رأيت الرجلين مثلا أحدهما أكثر شعرا من الآخر أو أشد بياضا أو أحد ذهنا لأمكنك أن تعرف من جهة السبب الذي أجرى الله عليه سنة الخليقه وجه اختصاص كل واحد منهما بما اختص به وهكذا في اختلاف الصور والأشكال ولكن لو أردت أن تعرف المعنى الذي كان شعر هذا مثلا يزيد على شعر الآخر بعزن معين أو المعنى الذي فضله الله به في القدر المخصوص والتشكيل المخصوص ومعرفة القدر الذي بينهما من التفاوت وسابه لما أمكن ذلك أصلا وقص على هذا جميع المخلوقات من الرمال والجبال والأشجار ومقادر الكواكب وهيئاتها وإذا كان لا سبيل إلى معرفة هذا في الخلق بل يكفي فيه العلة العامة والحكمة الشاملة فهكذا في الأمر يعلم أن جميع ما أمر به متضمن لحكمة بالغة وأما تفاصيل أسرار المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر به ولكن يطلع الله من شاء من خلقه على ما شاء منه فاعتصم بهذا العصب فصل حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة وأما أهل البدو كلهم وأهل الكفور كلهم وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب وهم أصحوا ابدانا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربه وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج أدوية ما يهجم عليهم من الأدواء حتى إن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت من عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم وأما الشريعه فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية فمبناها على الوحي المحض والحاجة إليها أشد من الحاجة إلى التنفس فاضلا عن الطعام والشراب. لأن غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك الأبد وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس للعالم صلاح بدون ذلك ألبت ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسر فصل الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوز حصنها في العقول ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به ولو يتبع الحق أهواءهم لفسرت السماوات والأرض ومن فيهن وكيف يجوز ذو العقل أن تلد شريعة أحكام الحاكمين بضد ما وردت به فالصلاة قد وضعت على أكمل الوجوه وأحسنها التي تعبد بها الخالق تبارك وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه والسائر أجزاء البدن يأخذ بحظه من الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار مع أخذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام القلب بواجب عبوديته فيها فهي مشتملة على الثناء والحمد والتمجيد والتسبيح والتكبير وشهادة الحق والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل الخاضع المدبر المربوب ثم التذلل له في هذا المقام والتضرع والتقضب إليه بكلامه ثم انحناء الظهر ذلا له وخشوعاً واستكاناً ثم استوائه قائما ليستعد لخضوع أكمل له من الخضوع الأول وهو سجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه واستكانة وخضوعا لعظمته وذلا لعزته قد انكسر له قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه ثم يستوي قاعدا يتضرع له ويتذلل بين يديه ويسأله من فضله ثم يعود إلى حاله من الذل والخجوع والاستكاره فلا يزال هذا دابه حتى يقضي صلاته فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنيا على ربه مسلما على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباده ثم يصل على رسوله ثم يسأل ربه من خيله وبره وفضله فأي شيء بعد هذه العبادة من الحسن وأي كمال وراء هذا الكمال وأي عبودية أشرف من هذه العبودية فمن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها من كل وجه في القول والعمل وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع المجون وأمثال ذلك فليعز عقله وليسأل الله أن يهبه عقلا سواه وأما حسن الزكاة وما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل والخروج من سمات أهل الشح والبخل والدناءة فأمر لا يسترم عاقل في حسنه ومصلحته وأن الآمر به أحكم الحاكمين وليس يجوز في العقل ولا في الفطرة البتة أن تريدا شريعة من الحكيم العليم بضد ذلك أبدا. وأهم الصوم فلا هيك به من عبارة تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين. فإن النفس إذا خلية ودواعي شهواتها التحقت بعالم البهائم. فإذا كفت شهواتها لله فإذا كفت شهواتها لله ضيعت الشيطان. وصارت قريبة من الله بترك عاداتها وشهواتها محبة له وايثارا لمرضاته وتقربا إليه فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوقا بنفسه من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه فهو عباده لا تتصور حقيقتها إلا بترك الشهوه لله فالصائم يدعو طعامه وشرابه وشهواته من أجل ربه وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإضافة في الحديث فقال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أمثالها قال الله إلا الصوم فانه لي وأنا أجزبه يدع طعامه وشرابه من أجله حتى إن الصائم لا يتصور بصورة من لا عاده له في الدنيا إلا في تحصيل رضا الله وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوة وتقمع النفس وتحيي القلب وتفرحه وتزهد في الدنيا وشهواتها وترغب فيما عند الله وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم وأنهم قد أخذوا بنصيب من عيشهم فتعطفوا, فتعطفوا قلوبهم عليهم ويعلمون ما هم فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرا وبالجملة فعون الصوم على تقوى الله أمر مشهور فما استعان أحد على تقوى الله وحفظ حدوده واجتناب محاربه بمثل الصوم شاهد لمن شرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأنه إنما شرعه إحسانا إلى عباده ورحمة بهم ولطفا بهم لا بخلا عليهم برزقه ولا مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة وأن شرع هذه العبادات لهم من تمام نعمته عليهم ورحمته بهم وأبى الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة وهو خاصه هذا الدين الحديث حتى قيل في قوله تعالى حنفاء لله أي حجاجة وجعل الله بيته الحرام قياما للناس فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء وعلى الأرض هكذا قال ترجمان القرآن ابن عباس فالبيت الحرام قيام العالم فلا يزال قياما ما دام هذا البيت محجودا فالحج خاصة الحنيفية وتقويته والصلاة سير قول العبد لا إله إلا الله فإنهم مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته ولهذا إذا دخلوا في هذه العباده فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه ولهذا كان للتلبية موقع عند الله وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه واحظى فهو لا يملك نفسه ان يقول لبيك اللهم لبيك حتى ينقطع نفسه واما اسرار ما في هذه العباده من الاحرام واجتناب العوائد وكشف الراس ونزع الثياب المعتاله والطواف والوقوف بعرفه ورمي الجمار وسائر شعائر الحج فمما شهدت بحسنه العقول السليمه والفطر المستقيمه وعلمت بأن الذي شرع هذا لا حكمة فوق حكمته وسنعود إن شاء الله إلى الكلام في ذلك في موضعه وأما الجهاد فناهيك به من عبارة هي سناب العبادات وذروتها وهو المحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي فالمحب قد بذل مهجته وماله لربه وإلهه متقربا إليه ببدل أعظم ما يود لو أن له بكل شعرة نفسا يبذلها في حبه ومرضاته ويود أن لو قتل فيه ثم أحي ثم قتل ثم أحي ثم قتل فهو يفدي بنفسه حبيبه وعبده ورسوله ولسان حاله يقول يفديك بالنفس صب لو يكون له أعز من نفسه شيء فذاك به فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريها عَالِمَ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى أَخْذِ السِّلْعَةِ إِلَّا بِبَذْلِ ثَمَنِهَا إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة الصحيحة بذل الروح والمال في مرضات المحبوب فالمحبوب الحق الذي لا تنبغي المحبة إلا له وكل محبة سوى محبته فالمحبة له باطلة أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به إلى إلههم وربهم وكان قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله مولاهم الحق فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة ولهذا ادخرها الله لأكمل الأنبياء وأكمل الأمم عقلا وتوحيدا ومحبة لله وأما الضحايا والهدايا فقربان للخالق سبحانه يقوم قمر الفدية عن النفس المستحقة للتلف فذية وعوضا وقربانا إلى الله وتشبها بإمام الحنفاء وأحياء لسنته إذ فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدا وأما الأيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزمه نفسه من الأمور بالله ولله فيتعظيم للخالق ولا ولحقه وأن تكون العقود به ولا وهذا غاية التعظيم فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه بل إن حلف فباسمه تعظيما وتوحيدا وإجلالا وإن نذر له توحيدا وطاعة ومحبة وعبودية فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك وفيما يعود ببقاء النوع الإنسانية ليتم بذلك قوام الأرساد وحفظ النوع فيتحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض ويقع على حملها وأدائها ويتمكن من شكر مولى الانعام ومسده وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضاد والنافع والطيب والخبيث فحرم منها القبيح والخبيث والضار وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتي إن شاء الله أتأمل ذلك في المناكح فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجددات مستقبح في كل عقل مستهجن في كل فطرة ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة سبحانك هذا بهتان عظيم وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنجاح الأجنبية واستفراشها فإنما فرق بينهما محض الأمر وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والخيانة حتى يكون إباحة هذا وتحريب هذا راجعا إلى بحض الأمر والدهي المفرق بين المتماثلين وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك كيف يسوّغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانه وستر العورة وإنما الشارع يحكم بايجاب هذا وتحريم هذا هذا مما لو عرض على العقول سليمة التي لم تنغل ولم يمسها دغل المقالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكارا له وشهادة بمطلانه من كثير من الضروريات وهل الله وهل ركب الله في فضرة عاقل أن الإحسان والإساءة والصبخ والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإن بل السجود لله والصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما وإنما الفرق بينهما الأمر مجرد ويجهد للضرورية من هذا ولا هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة والكل سواء في نفس الأمر وإنما الفرق بالعوائد فأي فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك الباطل؟ ولاذا إلا بهد للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالآمر ولا للمنكر إلا ما نهي عنه فصار منكرا بنهيه فأي معنى لقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والحاصل ذلك زائد على أن يقال يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه وهذا كلام ينزه عنه أحد العقلاء فاضلا عن كلام رب العالمين وهل دلت الآية إلا على أنه أمرهم بالمعروف الذي تعرفه العقول وتقر بحسنه الفضض فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم ونهاهم عما هو منكر في الطبيع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته شد الإنكار كما ان ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قابله أعظم قبول وشهد بحسنه كما قال بعض العرب وقد سئل بما عرفت أنه رسول الله فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به فهذا العربي اعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه حتى كان في حقه من اعلام نبوته وشواهد رسالته ولو كانت جهة كونه معروفاً ومنكراً هو الأمر المجرد لم يكن به دليل بل كان يطلب له الدليل من غيره ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقل له ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه فقد صد على نفسه بابا السلال بنفس الدعوة وجعلها مستذلا عليه فقط ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه ولم يستفد الطيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين أحدهما أن هذا علم من اعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب فقال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 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فلو كان الطيب والخبث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل. فإنه بمنزلة أن يقال يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا أيضاً باطل فإنه لا فايدة فيه وهو الوجه الثاني فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فاركساه بإحلاله طيباً آخر فصار منشأ طيبه من الوجهين مع، فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها وأنه من الممتنع في حكمة أحكام الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به وإما يدل على ذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فعلقت تحريم بها لفحشها فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتقي يدل على أنه هو العلة المقتضية له وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها فذل على أنه حرمها لكونها فواحش وحرم الخبيث لكونه خبيثة وأمر بالمعروف لكونه معروفا والعلة يجب أن تغير المعلول فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه منهيا عنه وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما كانت العلة عين المعلول وهذا محال فتأمله وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم ومن هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا لشيء بنفسه ولا كان بمنزلة ان يقال لا تقربوا الزنا فانه يقول لكم لا تقربوا او فانه منهي عنه وهذا محال من وجهين أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي ومن ذلك قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثه كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصابوا بها المصيبة ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقابة على مجرد القبح العقلي وأحسنوا في رد ذلك عليهم واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفوسها وأحسنوا في رد هذا عليهم فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحده من الطائفتين إلى رد قوله ولا الظفر عليه أصلا فإنه موافق لكل الطائفة على ما معها من الحق مقرر له مخالف لها في باطلها منكر له وليس مع النفات قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثه الرسل وادلتهم على ذلك كلها باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى وإما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيظه بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثر من أن يذكرها هنا ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لمحتج عليهم بذلك اصلا وإنما كانت الحجة في مجرد الأمر والطريقة القرآن صريحة في هذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 وعرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فذكر سبحانه أمرهم بعبادته وذاك رسم الرب مضافا إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم وملكهم ثم ذكر ضروب إنعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم، وجعل الأرض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكناء، وجعل السماء بناء وسقفا فذكر أرض العالم وسقفة، ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم، منبها بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول، وقبح الإشراك به وعبادة غيره ومن هذا قوله تعالى حاكيا عن صاحب يسين أنه قال لقومه واحتجا عليهم بما تقر به فطرهم وعقولهم وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فتأمل هذا الخطاب كيف تجد تحته اشرف معنا وأجلا وهو أنه كونه سبحانه فاطرا لعباده يختضي عبادتهم له وأن من كان مفطورا مخلوقا فحقيق به أن يعبد فاطره وخالقه ولا سيما إذا كان مرده إليه فمبدأه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم احتج عليهم بما تقيض به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة غيره وأنها اقبح شيء في العقل وانكره فقال اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني إذا لفي ضلال مبين افلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فضرب لهم سبحانه مثلا من عقولهم يدلهم على قبح عبادتهم لغيره وأن هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع وقال في العقل أنكروا وأقبحوا من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا واحدا وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاد ما سلبهم إياه وترك عبارة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء أفلا تراه كيف احتج عليهم بما ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبارة غيره وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هذا مثل ضربه الله لمن عبده وحده فسلم له ولمن عبد من دونه آلهة فهم شركاء فيه متشاكسون عسرون فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته وقبح عباده غيره ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل بما ركبه في عقولهم من الإقرار بذلك وهذا كثير في القرآن فمن تتبعه وجده وقال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه فذكر توحيده وذكر المناهي التي نهاهم عنها والأوامر التي أمرهم بها ثم ختم الآيات بقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي مخالفة هذه الأوامر وارتكاب هذه المناهي سيئة مكروهة لله فتأمل فتأمل قوله كان سيئه عند ربك مكروها فتأمل قوله كان سيئه عند ربك مكروها أي أنه سيء في نفس الأمر عند الله حتى لو لم يرد به تكليف لكان سيئه في نفسه عند الله مكروها له وكراهته سبحانه له لما هو عليه من الصفة التي اقتضت أن كارها ولو كان قبحه إنما هو مجرد النهي لم يكن مكروها لله إذ لا معنى للكراهة عندهم إلا كونه منهيا عنه فيعود قوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكره إلى معنى كل ذلك منهي عنه عند ربك ومعلوم أن هذا غير مراد من الآية وأيضا فإذا وقع ذلك منهم فهو عند النفات للحسن والقبح محبوب لله مرضي له لأنه عندما وقع بإرادته والإرادة عندهم هي المحبة لا فاق بينهما والقرآن صريح في أن هذا كله قبيح عند الله مكروه مبغوض له وقع أو لم يقع وجعل سبحانه هذا البغض والقبح سببا للنهي عنه ولهذا جعله علة وحكمة للأمر فتأمل والعلة غير المعلول و... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وأبعاد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة الإمام القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو الوسطي المجلس الرابع والعشرون المجلد الثاني الصفحة ثمانمائة وأربعين يقول رحمه الله أصل ومنها أن الحكمة الإلهية تقتضى التركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وهاتان القوتان فيه بمنزلات صفاته الذاتية لا ينفك عنها، وبهما وقعت المحنة والابتلاء، وعرض رضا لنيل الدرجات العلا واللحاق بالرفيق الأعلى والهبوط إلى أسفل سافلين، فهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى ينيلانه منازل الأبرار، أو يضعانه تحت أقدام الأشرار،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 وهذه حال أكثر الرؤساء عاذن الله منها فلن يجعل الله هذين الصنفين في دار واحدة فهذا ركض بشهوته وغضبه إلى أعلى عليين وهذا هوى بهما إلى أسفل سافلين والمقصود أن تركيب الإنسان على هذا الوجه هو غاية الحكمه ولا بد أن يقتضي كل واحد من القوتين أثره بد من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي ولا بد من ترتب اثار هاتين القوتين عليهم ولو لم يخلق في الإنسان لم يكن انسانا بل كان ملكا فالترتب من موجبات الإنسانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فاما من اكتنفته العصمة وضربت عليه صرادقات الحفظ فهم أقل أفراد النوع الانساني وهم خلاصته ولبه فصل ومنها أن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيرا أنساه رؤية طاعاته ورفعها من قلبه ولسانه فإذا ابتلي بالذنب جعله نصب عينيه ونسي طاعاته وجعل همه كله بذنبه فلا يزال ذنبه أمامه إن قام أو قعد أو غدا أو راح، فيكون هذا عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف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 فهذه الآثار ونحوها ما العبد من الذنب فهي علامة كونه رحمة في حقه وما تجزن منه أزدادها وأوجبت له خلاف ما ذكرنا فهي والله علامة الشقاوى وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خل بينه وبين معصيه ليقيم عليه حجة عدله فيعاقبه باستحقاقه وتتداعى السيئات في حق مثل هذا وتتولف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 فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطله فيه الرحمة والنعمة والمنة، فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان